لهالك ما بقى عنده شيء نعم لأن نعمة واحدة من نعم الله ها تحيط بكل الأعمال تحيط بكل الأعمال أوجب الله عز وجل الإنذار إنذار من كان معسرا عكس ما كان يفعلون في الجاهلية أن المعسر يزاد عليه في الدين أو يلزم بالتسليل. فقال له فناظرة إلى ميسرة وقوله إلى ميسرة وإن كانت مجهولة لكن هذا هو الواقع لأنه ما دام معسرا فسبب الانظار موجود أو فسبب وجوب الانظار موجود فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه ثم قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم تصدقوا بماذا؟ قيل بالإنظار بالإنذار ولكن فيه نظر وقيل بالإبراء, بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين خير لكم وهذا هو الصحيح يكون أن تصدقوا بماذا بإبراء المدين من دينه خير لكم من انظاره لأنكم إذا أبرأتموه برئت ذمته وإذا أنظرتموه فذمته مشغولة لكنه أمهل حتى يوسر ومعلوم أن الأول, أن الأول أولى وأرفق المدين وهو الإبراء وإنما كان خيرا للسبب الذي ذكرناه وهو إبراء ذمة المدين فإبراء ذمته حتى يبقى سليم من الدين خير من إنذاره مع بقاء الدين ثم قال إن كنتم تعلمون هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحس يراد بها الحس وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنا فاسدا أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا ولا شك أن هذا ما نفاسد، لا يراد بالآية بالآية لكن المعنى ومن فوائدها كمال نعيم هؤلاء في الجنة لقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوفاً من من المستقبل ولا حزن على على ما مضى. ومن فوائدها أيضاً أن هؤلاء السادة الكرام إنما بنوا عملهم على عقيدة وهي الإيمان. إن الذين آمنوا. ولهذا كلما تحقق الإيمان في قلب العبد صلحت أعماله أو صارت أعماله أصلح وكلما ضعفت الإمام في قلب العبد صارت أعماله أسوأ ولو ولو أننا انتبهنا لهذا وجعلنا الأعمال الصالحة مقاييس لما في قلوبنا لحصلنا خيرا كثيرا إذا قلنا أعمالنا الآن ما مدى صلاحيها؟ صلاحها هل هي على أكمل شيء أو لا إن كانت على أكمل شيء بقدر المستطاع فهو دليل على أن قلوبنا فيها إيمان على كمال الإيمان وإن كان فيها نقص فالإيمان في القلب ناقص بدل من أنك تذهب تتأمل في قلبك وتفكر عندك ميزان ظاهر وهو العمل كلما أكملته فإيمانك أكمل وكلما ضعف فإيمانك ضعيف فإيمانك ضعيف ويشهد لهذا الميزان قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لا خوفنا عليهم ولا محسنون قلنا إنهم من باب الصفات إيش؟ السلبية والصفات السلبية تكون لكمال ضدها إذا أهل الجنة في غاية ما يكون من كمال النعيم لا يحسنوا على شيء مضى ولا يخفون من شيء مستقبل نعيم الدنيا ما فيه على العكس محفوهم بحزن على ما سبق وخوف من مما يلحق, يلحق؟ فقال بين النعيمين وما هي إلا ساعة ثم تنقضي اللهم تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجؤهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما مناسبة هذه الآية لما قبلها طلال <تضحك> نعم. بما <تضحك> نعم. فلما ذكر حال أهل الشعْر عاصين ذكر حال أهل الطاعة. لا. نعم. نعم. نعم. صحيح لما ذكر الرذاب وهو أساس الظلم وأكل المال بالباطل عاقبه بذكر الإيمان والعمل الصالح ويتاز زكاة طيب في هذه الآية أربعة وصف ذكرها الله عز وجل ما هي أولا الإيمان نعم والعمل الصالح نعم طريقة الصلاة نعم ويتاز زكاة ويتاز زكاة لو قال قائل يا سر يقام الصلاة من عمل الصالحات زكاة فيها مفعول محذوف قصروا أنفسهم وآليهم يوم القيامة هذا لا يحسنوا كيف ما عملنا ليش ما عملنا يقول رب رجعوا الله عليهم وصالحهم فيما تركت لكن هؤلاء لا يحسنون لأنهم ربحوا دنياهم في الواقع فيحسن على أي شيء كذلك لا يحسن على أن غيره أعلى منه منزله في الجنة فلا يحسن وكلية عامل مثل هذا العمل لاجل أن نال درجته. يعني كل واحد رضي بما هو فيه من النعيم. كما قالت على خارج فيها لا يبون عنها حولا أما النفي هنا فهو صفة سلبية يراد بها كمال تبوس كمال الظد وهو كمال النعيم الذي لا فيه ليس فيه خوف مما يستقبل ولا حزن على ما ضاع. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أولا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاعتناء به لماذا؟ لأن النداء يفيد التنبيه والتنبيه على خطاب سيلقى يدل على الاهتمام بهذا الخطاب والعناية به ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن هذا الشيء من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان ثم إن توجيهها أيضا بلفظ الإيمان يفيد الإغراء إغراء المخاطب لانتثال ما وجه إليه <تصفيق> يفيد إغراءه بانتظام موجهه إليه كما لو قلت لك أيها الرجل افعل كذا وكذا يعني أنني أغريك فتذكر أنك رجل فتأخذك الشهامة فتفعل كذلك هذا إذا قل يا أيها الذين آمنوا يذكر أنه مؤمن فيحمله إيمانه على إيش على الامتثال والفعل إن كان أمرا أو الترك إن كان نهيا طيب صار عندنا الآن مبحثان. المبحث الأول تصدير الخطاب بالنداء يدل على الهتمام والعناية لأن النداء للتنبيه والتنبيه المقدم بنية الخطاب يدل على أهمية الخطاب توجيه للمؤمنين يقصد به إيش الإغراء والحث يعني يا أيها الذين آمنوا بصفتكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا يدل أيضا على أن مخالفته نقص في الإيمان والقيام به كمال في الإيمان ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يقول اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتقوى أخوذ من الوقاية وهي ما يقي من عذاب الله ولا شيء يقي من عذاب الله إلا امتثال أمره واجتناب نهيه وقد اختلفت عبارات المفسرين في, في معنى التقوى ولكن كل المعاني ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرنا وهو القيام وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه لأن به الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب اتقوا الله، فوجه الوجه الخطاب إليهم بوصف الإيمان وأمرهم بالتقوى مما يدل على أن التقوى من مقتضيات الإيمان وأن كل مؤمن حقا فلا بد أن يتقي الله عز وجل، لأن الإيمان إذا وقر في القلب صدقته الأعمال وظهرت أثار ذلك على الجوارح. وعرف الإنسان بإيمانه من تقواه وقول اتقوا الله أي احذروا عقابه، كما قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه والإنسان يجب عليه أن يحذر من عقاب الله عز وجل وإذا حذر من عقاب الله اجتنب النواهي ويجب عليه أن يرغب فيما عند الله من الثواب وإذا رغب في الثواب فعل إيش الأوامر؟ لأن الأوامر عليها جزاء وثواب، فالتريث فيها يحد المرء إلى أن يقوم بها، والنواهي عليها عقاب، فالحذر منها يوجب للإنسان أن يبتعد عنها. اتقوا الله والله اسم عالم. على الرب عز وجل لا يسمى به غيره وهو أعرف المعارف على الاطلاق لأن الله متى ذكر لا ينصرف الذهن إلا إلى الخالق عز وجل ولهذا قال إنه أعرف المعارف لأنه لا يشاركه أحد في هذه العالمية لكن زيد وعمر وبكر خالد عالم لا شك معرفة إلا أنهم يشارك في ذلك أما هذا الاسم الجليل فإنه لا يشاركه أحد في مسمى نعم قالوا والأصل في كلمة الله الأصل فيها الإله لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة في الناس وأصلها الأناس وحذفت في شر وخير من قولهم فلان خير من فلان وفلان شر من فلان أي أخير وعشر اتقوا الله واختلف اللغويون هل هذه هذا الاسم مشتق ولا جامد والصواب بلا ريب أنه مشتق وأن جميع أسماء الله عز وجل تتضمن المعنى الذي اشتقت منه فالسميع يتضمن السمع والعليم يتضمن العلم والله يتضمن الألوهية وهكذا ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد لا يدل على معنى أبدا فالصواب أنه مشتق طيب إذا قلنا أنه مشتق وأصله الإله فما معنى الإله؟ الإله عند المتكلمين هو القادر على الاختراع هذا الإله عند المتكلمين الذين يتسمون بالعقلة ومعلوم أننا إذا قلنا بهذا التفسير لم نخرج بتوحيدنا عن توحيد المشركين لأن المشركين يقولون لا إله إلا الله فإذا قلنا إله بمعنى قادر على الاختراع صار المعنى معنى كلمة التوحيد لا قادر على الاختراع إلا الله وهل هذا توحيد ينجي من النار ويعصم دم الإنسان وماله وأهله إذا قلنا لا إله إلا الله ولا قادر على الاختراع فإن إلا الله ها؟ لا لأن المشركين يقرون بذلك وما هذا فهم مشركون مباح الدم والمال والذرية ولم يدخلهم هذا التوحيد بالإسلام فهذا التفسير بلا شك تفسير باطل فليس معنى الإله القادر على الاختراع وإلا لكانت كلمة الأخلاص معناها لا قادرة على الاختراع إلا الله وهذا التوحيد هو توحيد المشتكين تماما ولكن معنى إله أي مألوه فإله بمعنى مألوه فهي فعال بمعنى مفعول ونحن نعرف أن اللغة العربية يأتي فيها فعال بمعنى مفعول في مواضع كثيرة مثل غراس وبناء وفراش كلها بمعنى مغروس ومبني ومفروش فمعنى لا إله إلا الله أي لا مألوها إلا الله إذن الله بمعنى المألوه أي المعبود المعبود حبا وتعظيما فلحبه نقوم بأوامره ولتعظيمه ندعو نواهيه نعم اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء شفذروا ما بقي من الربا تركوا ما بقي من الربا لا شك أنه من تقوى الله لكن هذا من باب عطف الخاص على العام اعتناء به وإلا فهو من تقوى الله لكن قدم تقوى الله على قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بترك ما بقي من الربا ليكون الإنسان متهيئا لقبول الأمر بترك ما بقي من الربا لأن إذا ورد عليه ذروا ما بقي من الربا بعد قوله اتقوا الله ورد على نفس مستعدة متهيئة لقبول ما تؤمر به بعد ذلك وقوله ذروا بمعنى اتركوا ما بقي من الربا يعني في إذا كان لكم معاملة ربوية وإلى الآن لم تقبضوا الربا فالواجب عليكم ترك ما بقي من الربا أن تدعوا ما بقي من الربا والربا في الأصل مر علينا أن الربا في الأصل هو الزيادة والنمو ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت أي زادت وعلت ورتفعت وبالشر تفاضل بين شيئين يحرم فيهما التفاضل أو نسأ في شيئين يحرم فيهما النسأ فليس كل تفاضل ربا وليس كل نساء نساء ربا فلو أبدلت الأبدلت سيارتين بواحدة فليس بربا ولو أبدلت سيارة بسيارة إلى أجل فليس بربا لأن الربا إن هو في أشياء مخصوصة خصة الشارع وسبقت هنا قال إن كنتم مؤمنين <تصفيق> هذا أيضا من باب الإغراء مرة أخرى يعني إن كنتم مؤمنين حقا نعم فادعوا ما بقي من الربا وهذه الجملة يقصد بها الإغراء والإثارة إغراء الشخص وإثارته إن كنتم مؤمنين حقا فادعوا الربا فإن قلت كيف يوجه الخطاب إلى المؤمنين ويقول إن كنتم مؤمنين أفلا يكون في هذا تناقض الجواب لا لأن معنى الثانية التحدي وليست الشرطية المطلقة أي إن كنت صادقا في إيمانك نعم فاتق الله وذر ما بقي من الربا واضح وقول كنتم مؤمنين سبق لنا أن الإيمان عند كثير من العلماء بمعنى التصديق والصحيح أنه أخص من التصديق فهو إيمان بإقرار وقبول وإذعان قالوا والفرق بين آمن له وآمن به أن الإيمان له إيمان بالمخبر والإيمان به إيمان بالمخبر به إيمان بالمخبر به فإذا قلت آمنت لفلان أي صدقت فيما أخبر به وإذا قلت آمنت بكذا وكذا أي صدقت بهذا الشيء بما أخبر عنه فتعدي بالله بالنسبه لمن للمخبر وبالباء بالنسبه للمخبر به نعم هذا هو الفرق بين آمن له وآمن به لكن هنا إن كنتم مؤمنين لله ولا بالله بالله لأن الله أخبر عن صفاته عز وجل فالإيمان به،, إيمان به بما أخبر به عن ذاته وعن صفاته في هذه الآيات الكريمة عدة فواعد أولا بلاغ بلوغ القرآن الغاية في البلاغ وذلك لأن الكلام, يأتي، الكلام في القرآن يأتي دائما مطابقا لمقتضى الحال فإذا كان الشيء مهما أحاطه بالكلمات المثيرة التي تجعل النفوس قابلة لذلك وهذا غاية ما يكون من البلاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان يسرح طيب من فوائد الآية الكريمة أن تصدير الخطاب بالنداء يفيد التنبه والتلقيلة لقوله يا أيها الذين آمنوا ومن فايدها أنه ينبغي, ينبغي للمتكلم أن يخاطباً أن نوجه الخطاب على وجه يثير المخاطب ويحمسه للقبول والانقياد لقوله هنا يا أيها الذين آمنوا ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب تقوى الله تقوله اتقوا الله وهذه والتقوى وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله فإن قلت هل هناك فرق بين التقوى وبين البر فالجواب إن ذكر جميعا فبينهما فرق وإن افترقا فهما واحد اتفقا فتعاونوا على البر والتقوى يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك محرمات وإذا جاءت التقوى مفردة هذا وهذا وإذا جاء البر مطلقا يعم هذا وهذا يعم التقوى بالتضمن لأننا إذا أمرنا بفعل الخير فلازم ذلك أو مقتضى ذلك ترك الشر طيب ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب ترك الربا وإن كان قد تم العقد عليه لقوله ذروا ما بقي من الربا وهذا في عقد استوفى بعضه وبقي بعضه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام وإن عقدت في حال الشرك لقوله ذروا ما بقي وإلا لو نفذنا العقود التي كانت في الشرك مع تحريمها في الإسلام لكان ما بقي من الربا إيش جائزا، ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت ولم ولم يكن سبب تحريمها قائما الآن فإنها إيش تنافذ على ما مضى ولا ولا تبطل لو أنهما باع بيعا محرما في حال الكفر. ثم أسلم عليه وزوال المانع أو زوال أو نعم وسبب المانع غير قائم الآن فإنه يمضي على ما مضى عليه حتى لو كان ربا لو تعاقد عقد ربا وهما كافران ثم السوفيات فإن ذلك يمضي وينفذ قوله تعالى فيما سبق فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فلهما سبق ولو عقد الكافر على امرأة معتدة ثم أسلما وقد انقضت العدة نعم آه فالنكاه صحيح ولو تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة الأولى وأسلم النكاح باق ولو تزوج أخته ثم أسلم يفرق بينهما لأن سبب التحريم قائم طيب إذن ل سبيل مناهت الكريمة أنه إذا إذا أسلم الإنسان على شيء محرم وسبب التحريم قائم نعم وجب إلغاؤه وجب علاجه. لقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك. لقوله: ذروا ما بقي من الربا. وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا جستعين بها البنك على الرباح، وإذا كان البنك بنك كفار، فلألا سعين بها على الكفر. عرفت، فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ والاستحسان في مقا في مقابلة النص باطل. إذا كان لا يقول ذروا ما بقي من الرباح. ولم يقل خذوه فتصدقوا به فإنه يجب علينا أن نذر ما بقي من الرجل أن ندعه فإن قال قائل إذا كان البنك إذا كان البنك بنكا غير إسلامي بنك كفار وتركناه لهم صرفوه إلى الكنائس وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون أو أبقوه عندهم و... ونما به رباهم <تصفيق> فما الجواب نقول إن إننا مخاطبون بشيء فالواجب علينا أن, أن نقوم بما خوطبنا به والنتائج ليست إلينا إذا كان يقول الذروا ما بقي من النذره كونهم يصفونه إلى كذا أو إلى كذا أو تلمو بها أموالهم هذا ليس إلينا ثم إننا نقول هل, هل هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل صحيح أنها فائدة من أموالنا الجواب لا قد يكون المال الذي أعطيته إياه نعم قد لا يربح قد يتلف فهذا الذي يعطيك ليس هو نماء مالك حتى تقول الله هذا النماء مالي أبي أخذه وإذا أأخذه وأتصدق به تخلصا منه نقول من يقول إن هذا نماء مالك قد يكون مالك الخاص اشتروا به شيئا فخسروا أو احترق ثم هو ليس نماء مالك أيضا من جهة أن نماء مالك لا يكون محددا بل هو قابل, قابل للزيادة وقابل للنفس فليس وفا إدمالك حتى تقول الله أخشى أنه آثم إذا أبقيتم عندهم يصرفونه إلى ما حرم الله ثم إننا نقول إذا أخذته فأين تصرفه قال أصرفه في صدقة في أصلاح طرق في بناء مساجد تخلصا منه أو تقربا به نقول له إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك ولم تسلم من إثم لأنك صرفته في هذا الحال على أنه ملكك على أنه ملكك وإذا ك صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك لأنه صدقة من مال خبيث ومن اكتسب مالا خبيثا فأنفقه تصدق به لم يقبل منه وإن أخرجته تخلصا منه فأي فائدة من شيء نقول تلطخ به ثم حاول أن تعصله من يدك إيش الفائدة فإذا كنت الآن تعترف بأنه لا يحل لك فلماذا تأخذت ثم تحاول التخلص ثم نقول أيضاً هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصا منه؟ لا ربما <تصفيق> إذا شاف الفائدة كبيرة كما يقولون أنها فائدة ها تغلبه نفسه ولا يخرجه يا جدي تلب والله هذا مال كثير هذا شنو طلعه؟ افتح الصندوق ولا تحطه فيه إذا فتح الصندوق الله لا استغفر الله وأتوب إليه خاف الله إذا طلعوا برا إذا رأي طلعوا برا ثقل في يده ثم قال رجع الصندوق نعم ربما في النهاية نكون أن يكون في الصندوق طيب أيضا أخذته أنت وقال الناس وإن فلانا أخذ هذه الفائدة التي يسمونها الفائدة أ تخشى تخش أن يقتدي الناس بك لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال وتتخلص منه بلى يمكن يقتدي الناس بك والله فلان أخذ لست, لست تكتب إعلانا لأنك أخذت هذا وأنفقته الناس لا يعلمون فيقتدون بك وإذا اقتدوا بك وأخذوا وحتى لو علموا أنك تصرف وتخلص منه يرد عليهم ما أورتناه عليك من قبل وهو الشح وعدم التخلص منه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أخذ شيء من من الربا مطلقا. وماذا ستكون مقابلة الله عز وجل يوم القيامة إذا كان الله قد قالك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم تأخذ بالاستحسان من عقل بعقلك ثم إننا نقول إن الإنسان إذا أخذ هذا الشيء لا يكاد يقلع لا يكاد يقلع عن وضع الوضع الأموال في البنوك الربوية المحرمة الكافرة لكن إذا قلنا لا تأخذه فسوف يبقى يحسب ألف حساب قبل أن يضع المال في البنك إذا عالم أنه محرم عليه كل هذه الأشياء تدل على حكمة الله عز وجل في قوله ذاروا ما بقي من الربا ولم يوجه العباد إلى شيء آخر ما قال خذوا وتصدقوا به طيب من فوائد العلاية الكريمة أن ممارسة الربا ينافي الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين، ولكن هل يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج؟ يخرج. نعم، يخرجه من الإيمان إلى الكفر، وهو عند الخوارج كافر، كهارون، كصفر الله، كفرعون وهامان وقارون، كافر، لأنهم فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ومذهب السنة والجماعة؟ أنه مؤمن ناقص الإيمان لكنه يخشى عليه يخشى عليه من الكفر لا سيما أكل الربا لأن أكل, لأن آكل الربا يتغذى بعيش، بحرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه السماء، يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسوا حرام وغذب بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك بس الله العافية طيب ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحريم و. أنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحر لقوله يا أيها الذين آمنوا أثنين اتقوا الله ثلاثة إن كنتم مؤمنين والحكم ذروا ما بقي من أردبير ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله أكبر إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا ما بقي كيف هذا اللي يجدد عقد الربا إذا لم تفعلوا وتتركوا ما بقي من الربا فهذا فهذا الحكم أيما أشد هذا أو الذي يبتدى الربا ها الثاني أشد الذي يبتدى الربا أشد من شخص تعامل بالربا قبل نزول الآية وأخذ ما بقي أليس كذلك؟ إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا فأذنوا وفي قراءة فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذنوا بمعنى علم ولكنه ضمن معنى اليقين أو الإيقان أي فأيقنوا بحرب من الله ورسوله هذا على قراءة فأذنوا أما على قراءة فآذنوا فهي بمعنى أعلم أعلموا بالحرب آذن بكذا يعني أعلم به قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء التي وصلنا متاه إذا فرطنا يعني أعلمنني ففي الآية قراءة إئذنوا وآذنوا أئذنوا بمعنى أعلموا لكنهم من مال اليقين أيقنو بحر يعني أيقنو أنكم محاربون لمن لا. الله ورسوله الله أكبر من يستطيع أن يقابل الله ورسوله بالحرب أو أعلم يعني أعلم غيركم أنكم محاربون الله ورسوله طيب وقوله أذن بحرب أو إذن بحرب هل معناه أن الإنسان يصوت يقول أيها الناس ترى محارب الله ورسوله أو مجرد دقائقي على على الربيع إعلام نعم الثاني الثاني هو هو المراد لأن الأول قد لا قد لا يفعله الإنسان قد لا يقوم الإنسان على باب دكانه ويقول أيها الناس أخبركم بأني محارب لله ورسوله ما يقدر والله قال هكذا لو قال هكذا على عادة دكانه لكان أول من يرجمه الصغار الناس بالحجارة ولا لي لا يقول حنا جند الله عندما يكون محابين الله يسخد حجارة براسه وحجارة يسخد لكنه ما يقول هكذا بلسانه يقول هكذا بإيش بفعله فبقاؤه واستمراره على أكل الربا إيذان بحربه لله ورسوله أي عقوبة أشد من هذه العقوبة إلا عقوبة الشرك بالله عز وجل ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأتي, ب... ما لم يأتي على ذنب دون الشرك أبدا أشد من الزنة ولهذا جاء في الحديث الذي له طرق متعددة أن الربا بضع وسبعون بابا أيصرها مثل أن يأتي الرجل أمه وهذا كل نستفشعه فالربا ليس بالأمن الهج والله أنه واحد ترتجف فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية إذا كان مؤمنا هو بحرب من الله ورسوله وش أنت ابن تحارب الله ورسوله علنا تعلنه للناس لأن أعلموا أي... يعني أخبروا الناس بأنكم حرب لله ورسوله إن لم تفعلوا فأذنوا لحرب من الله ورسوله وإنما كان كذلك لمحبة الله عز وجل للعدل وكراهتي للظلم والرباء ظلم, ظلم ولكن لما كان ظلما تدعو النفوس إليه دعوة قوية لأنه لا يأتي عنوى الظلم عنوى لا يقدم الظالم عليه إلا بعد أن يحسب ألف حساب، وسيجد من من يمنعه ويصادمه، لكن هذا يأتي باختيار باختيار منين؟ من المرابي ومن كل الأمور من كل رجلي، آكل الربا وموكله يأتي من هذا ومن هذا، لأن موكل الربا محتاج. محتاج. ولولا أنه محتاج ما مختار لنفسه أن يغلب. وأكل الربا ظالم معتدي ليس في قلبه رحمة. ولهذا نجد الآن أولئك القوم الذين يتحجلون على الربا بما يسمونه المب نجدهم كلما كان المستدين أفقر كان غرمه أكثر. هذا هو الواقع يجي إليهم الإنسان الذي يعرفون أنه سيوفي يقول تعالنا من دينك العشر حتى عشر يعني المئة بكم مئة وعشرة وعشر. يجيهم الإنسان الفقير الذي يعرفون أنه ما يوفي إلا بعد سنتين أو ثلاث إلا أن يموت له قريب غني ومتى يموت له قريب غني نعم. أو إن كانه طماع يزوج بنته وياخذ مهرة <تصفيق> على كل حال إذا جاءهم الفقير يعطونه العشر خمسة عشر أو أكثر يا ابن الحلال ليش قال لأن الأول دسم وهذا هزيل الأول دسم مش معنى دسم يعني يعني يمكن يمكن الآن أعوزت دراهم بيوفي لكن ذا هزيل ارك عليه هل هذه المعاملة معاملة رحمة ولا معاملة قسوة؟ معاملة قصوة. لو كان بهم رحمة لكان الفقير أقرب إلى أن ننزل عنه من الغليبة صح ولا لا ومع ذلك يمسحون دموع التماسيح والله إنا نرحم الناس يجينا إنسان فقير يبي يتزوج ولا يبي ابن بيت نرحمه نعطيه واش نسوي لو ما نعطيه قاعد ما تزوج ولا قاعد بلا بيت طيب كم عطيته قال أعطيته العشر وخمسة عشر لماذا؟ قال لأنه يبطي ما يفين وذلك الثاني النسان اللي فيه دسم على ما يقولون يعطى العشر وحدى عشر إذن أنا أريد بهذه الأمثلة أن أخلص إلى أن الربا ما بناهه الظل ما بناهه الظلم ولهذا كانت من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين من جعل هؤلاء المرابين معلنين للحرب على الله ورسوله على الله ورسوله يعلنونها أمام الناس إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله طيب هل باب التوبة مغلق؟ لا والله مهم مغلق ولا يغلق من أرحم الراحمين قل يا عبادي الذين أصفوا على أنفسهم لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عملت من ذنب فاعلم أن أمامك من يفرح بتوبتك لله بتوبته أفرح أو أشد فرحا من الرجل الذي أضع ناقته فلما أشرف على ذلك وجدها والله أعلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ما معنى قوله ذروا تركوا طيب وكيف يقول تركوا ما بقي ولم يقول ترك الربا ربما قد عقد حتى ما عقد عليه. طيب، طيب يقول اتقوا الله واروا ما بقي من الربع ما نوع هذا العطف؟ إنه منتق الله. أحسنت. العطف الخاص العامي عبد الرحمن بن دب ولا تنايه به. طيب، أحسنت. قوله إن كنتم مؤمنين هذه جملة شرطية يا خالد. أين جوابها؟ عند النحوين أظن قرأنا هذا ما نقصنا طيب هذا المشروع عند نحوين فيه رأي آخر من يعرف فيه رأي آخر أحسنت بأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب ما دام ما دام قد ذكر مضمونه فلا حاجة إلى تقديره وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله بأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأن مضمونه قد سبق فلا حاجة أن نقول يا أيها الذين امتقوا الله وذروا ما بقى من الرباع إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وذروا ما بقى من الرباع لا حاجة نقول لأن مضمون الجواب قد سبق فلا حاجة إليه طيب نعم ما معناها أعلم الناس بأنكم تحاربوا الله ورسوله. أحسنتم. وفأذنوا. نعم. فعلموا. طيب وإيش معنى علموا بحرب؟ بأنفسكم. يوخد من مجموعة الآيتين القرعتين. نعم. ما حضرت؟ نعم يا عبد الله. يعني اعلموا أن الحرب واقع لنظر بين الله وأعلموا غيركم بذلك كده طيب هذا على قراءة إذن يعني اعلموا أنكم محاربون الله ورسولي هذا على قراءة إذن على قراءة آذن قلنا يؤخذ من مجموعة الآياتين الآياتين نحن أعلموا أنكم محاربون يعني اعلموا أنتم بأنفسكم وأعلموا غيركم أيضا وهذا أشد هذا أشد أن إنسان يعلم ويعلم واضح طيب إذا قال قائل هل آذن هؤلاء الربويون آذنوا غيرهم بأنهم محاربون يا عبد الله هذا حرب طول. طيب إذا قال قائل هم محاربون لله هذا مكتبت بسر أو لا طيب فآذنوا بحرب من الله ورسوله إذا قال قائل الإذانهم بحرب من الله واضح لكن كيف يأذنون بحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات قد مات فالجواب أن هذا محاربتُ شريعته، حارب شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحاربة شريعة الرسول محاربة الله، كما أن نصر شريعة الرسول نصر الله. نعم. طيب، وقول وإن تبتم فلا خمرو صاملكم تبتم أي رجعتهم إلى الله هذا هو الدرس. رجعت من الله تعالى من معصيته إلى طاعته من معسيته إلى طاعته والتوبة نوعان توبة مطلقة وتوبة مقيدة وإن شئت فقل عامة وخاصة توبة عامة من جميع الذنوب بحيث يكون الإنسان محافظا على أوامر الله وترك نواهي. وهذه التوبة المطلقة ماذا مطلقة توبة؟ توبة مطلقة تامة يستحق بها التائب أن يلحق بالتوابين الذين قال الله فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المطلقين وعلى هذا فيكون الإنسان تائباً من كل دم لا يصر على دم هذه التوبة المطلقة ومنها قوله تعالى التائبون العابدون السائحون إلى آخره التوبة النوع الثاني توبة مقيدة أو خاصة وهي التوبة من ذنب خاص معين فهذه تصح وتعتبر ويكون و... ويقبل من النتوبة إلى الله تعالى من هذا الدو... من هذا الذنب المعين وإن كان مصرا على غيره وإن كان مصرا على غيره فالتائب من الربا فصح توبته وإن كان يشرب الخمر مثلا والتائب من شرب الخمر فصح توبته وإن كان يتعامل بالربا نعم هذا لا هذه توبة خاصة لكن لا يستحق التائب هنا أن يلتحق بذوي الوصف المطلق في التوبة فيقال إنه من التائبين لأنه لا يمكن أن نطلق عليه التوبة أنه من التائبين وهو مصر على معصية لكن توبته من الذنب المعين مقبولة لأن هذا هو مقتضى العدل عدل الله عز وجل وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة لا تقبل من ذنب مع الإصرار على غيره بل لابد أن يعمل عمل صالحا في كل عبادته. وقال آخرون لا تقبل توبة من ذنب مع الإصرار على جنسه. على جنسه. ما على غيره؟ فالتوبة مثلا من النظر للنساء الأجنبية لا تقبل إذا كان يتحدث إليهن. لأن الكل من جنس. واحد وإن كان النوع مختلف هذا حديث وهذا نظر لكن الجنس واحد يعود إلى شهوة الفرج ولا تقبل توبة الإنسان الذي يشرب الخمر مع الإصرار على بي الخمر يعني لا تصرى توبة من شرب الخمر مع الإصرار على إيش على بي الخمر لأن الجنس واحد لأن الجنس واحد وهذا قول له وجه لكن أقرب الأقوال عندي القول الأول أنها تصح التوبة من من الذنب بعينه ولو مع الإصرار على على غيره لأن هذا هو مقتضى العجل ومقتضى قول الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي نعم والمسألة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين لها غور يعني لها غور بعيد لأن التوبة الحقيقية وهي الرجوع إلى الله عز وجل لا تكون مع الاستمرار على الذنوب أبدا لأن ما يقوم بقلب التائب من تعظيم الله عز وجل والخوف منه يمنعه أن يمارس شيئا من الذنوب لكنها توبة قاصرة ناقصة إذا توبة من ذنب معين خاص ثم إن التوبة لها لها شروط شروط خمسة يعدها علينا الندم على ما فعل طيب كل هذه شروط واضحة الإخلاص بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق أو مراعاة شيء من الدنيا الثاني الإقلاع عن الذنب فإن لم يقلع فهو كاذب كيف يقول أتوب إلى الله تعالى من الربا وهو يرابي هذا كاذب ثالث الندم على ما وقع منه الندم أن الإنسان يشعر بالندم وحزن وأسى فإن قلت أن ندم انفعال وليس بفعل فكيف يكلف الإنسان به فالجواب أن الانفعالات النفسية يحدثها التفكيرات العقلية أليس للمحبة والبغضاء بغضاء انفعال ومع ذلك يمكن للإنسان أن يحب الشيء إذا تردد نتائجه وثمراته في فكره أحبه والبغضى كذلك يمكن إذا فكر ونظر في النتائج والعواقب السيئة كره هالشيء كذلك هذا إذا فكر في عواقب الذنوب وآثارها السيئة حصل منه إيش ندم وأسف وحزن على ما مضى طيب الخامس الرابع العزم على أن يعود وانتبه لقولك العزم على أن لا يعود دون أن تقول أن لا يعود فإن بينهما فرقا عظيما العزم على أن لا يعود معناه لو عاد فيما بعد غلبته نفسه وعاد فإن توبته السابقة لا تبطل لكن لو قلت الشرط الرابع أن لا يعود لكان إذا عاد بطلت توبته والأمر ليس كذلك الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني توبت الآن هذا ما له توبة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام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 ما أقلح حتى يعطيها صاحبها نعم طيب ما يحتاج الإقلاع بالمعنى الحقيقي الإقلاع بالمعنى الحقيقي. لا إقلاع مع إسرار طيب هذه خمسة شروط للتوبة بالنسبة للرباء التوبة منه كان طبق عليها لا بد أن توجد فيها هذه الشروط الخمسة انتبتم فلكم رؤوس أموالكم جمع رأس والرأس هنا بمعنى الأصل بمعنى الأصل يعني لكم أصول الأموال وأما الربا فليس لكم الربا ليس لكم ثم عل الله عز وجل هذا الحكم بقوله لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون لأنكم لم تأخذوا الزيالة ولا تظلمون لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم هلا يقول قائل إن المرابي يجب أن يعذر بأن يؤخذ من رأس ماله بمقدار ما أخذ من إيش من الربع فمثلا إذا كان أخذ العشر واثنى عشر يقول ننقص من رأس ماله عشرة ننقص عشرة إلى إلى ثمانية هو الشيء، إلى ثمانية هو الشيء، لأن إلى اثناعشر هي نسبة على اثنين للثمانية أو العشرة. على كل حال لا نقول هذا ولا هذا. <تصفيق> لا يظلم غيره بأخر ربع، ولا يظلم بأن ينقص شيء من رأس ماله لتجرؤه على الربع. وهذا تمام العدل طيب إذا كان له رأس المال. لا يظلم ولا يظلم يا بخاري فأين ي... أين يكون الرباء؟ هل يبقى عند المرابي أو يؤخذ منه ويجعل في بيت المال الآية الكريمة يقول الله فيها لكم رؤوس أموالكم لكم رؤوس أموالكم فالمرابي لا يستحق الآن إلا رأس ماله فقط فقينا في المأخوذ منه الربا إن أبقينا له الربا معناه أنه كسب كسب مرتين مرة بوجود المال عنده وكل هذه المدة ينتفع به والمرة الثانية ببقاء بالبقاء ببقاء هذا الب حنده نرجع إلى القواعد الشرعية. فنقول هذا الربح قد أعطاه المأخوذ منه باختياره والتزمه باختياره ولكن لما كان هذا التزاما غير شرعي قلنا إننا نأخذه منك ونجعله في بيت المال نجعله في بيت المال كما نقول في مهر البغي وحلوان الكاهن نعم لو فرض أن المربي الذي أخذ منه الربا قد بذل الربا كرها يعني قال له عند حول للأجل إما أن تقضيني وإما أن تزيد وتربي فأربع من أجل إيش من أجل أن يبقى الدين في دمة لأنه معسر فهذا نقول له الربا له الربا ولا يؤخذ منه شيء لا نعم يقول لا تظلمون ولا تظلمون أخذنا الفوائد لما أخذنا كل الآية طيب يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية يقوله فإن لم تفعلوا لأن الجبرية يقولون إن الإنسان لا يستطيع الفعل لأنه مجبر ولا الترك لأنه مجبر وعلى رأيهم يكون تعطيل الأمر والنهي يكون الأمر والنهي معطلا لأن الإنسان ما يقدر يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهي عنه وهذا حقيقة تعطيل الأمر والنهي طيب والبحث هذا ورد عليهم مما قشتهم معروف في التوحيد ومن فوائد الآية الكريمة أن المصر, أن المصر على الربا معلن الحرب على الله ورسوله بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان مُعلنًا الحرب على الله ورسوله، فهو معلن الحرب على أولياء الله ورسوله. منهم المؤمنون، لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله، وكل حرب على الله ورسوله فهي حرب على على على المؤمنين، لأن هؤلاء المؤمنين هم حزب الله عز وجل. وحين وحينئذ يقول المرابي <تصفيق> معلن الحرب على الله ورسوله والمؤمنين أما على الله ورسوله فدلالة ذلك عليه دلالة مطابقة وعلى المؤمنين دلالة الاتزال دلالة الاتزال طيب ومن فوائد الآية الكريمة عظم الرباء عظم الرباء وأنا لا أذكر أن شيئا من الذنوب صار صار بهذه المنزلة تكون شيئا، ها؟ لكن الشرف صحيح ذكر لكن ما ذكر بهذا الصيرة إن لم تفعلوا فائذا بحرب من الله ورسوله. شن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا أبألا نبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق والدي وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور على وشهد الزور لأنها تتعلق بالآدميين والنفس مجبولة على العدوان على غيرها إلا من عصم الله فلهذا جاء مثل هذا الوعيد العظيم في آكل الربع في آكل الربع طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربع أن لا يأخذ شيئا مما استفاده بالربا. لقوله إن تبتم فلقم إيش رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال لأي غرض كان لأن لأي غرض كان. سواء خدته لتتصدق به أو لتبدأه في المنافع العامة أو لتتقي به كما يقال أن يصرف هذا في كنائس أو في أسلحة ضد المسلمين أو ما أشبه ذلك المهم أنك إذا كنت صادقا في التوبة فلا تأخذ أكثر من رأس المال ومن فرائد الآية الكريمة الإشارة إلى الحكمة في تحريم الربع وهي الظلم فقوله لا تظلمون ولا تظلمون فإن قلت في بعض صور الربا لا ظلم في بعض صور الربا لا ظلم قلنا <تصفيق> إن الحكم أن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا يتخصص بفقدها أو لا ينتفي بفقدها صحيح أنه يوجد في بعض الصور صور الذباء ما, ما ليس فيه ظلم كما لو اشترى الإنسان صاع بر طيب بصاعي بر رديء يساويه في القيمة فهنا في ظلم ولا لا ما في ظلم أبدا ما في ظلم أبدا ولهذا لا تجد لا تجد أحدهما يقول أنا صابر على على, على الظلم لأنه ما في ظلم لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي جاء بهذا القرآن قال أوى لما أخبر بمثل هذه الصورة قال أوى عين اللبا عين الربى عين الربا ادل هذا على أن تخلف الظلم في بعض الصور لا يخرجه عن حك... لا يخرجها عن حكم الربا الحكم العام لأننا... لأن هذه لان هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها وقد يرضى الفقير قد يرضى الفقير بان يعطى 100 درهم ب ويقول أنا أنا, أنا راضٍ بهذا لأنني سوف أنتفع بهذه الذراهم من الآن وهذاك سوف يحجب نفعها سوف يحجب نفعها من الآن فأنا منتفع في مقابل الزيادة وذاك محجوب عنه النف أيضا في مقابل الزيادة التي أعطيها فلظل فلظل أنا انتفعت بالمال وزاد علي كمية وذاك حُوج بانتفاع المال، نعم، وزيد له، وزَزيد له، نعم، كالبنوك غير البنوك. المهم أننا نقول إن مثل هذا لما إن مثل هذه العلة لما كانت منتشرة غير منظمة، فإن الحكم يكون إيش؟ يكون فيها عاما وهذا له امتلاك كثيرة ودائماً. نجد في كلامها لعلم مثل هذا التعليم إن العلة إذا كانت منتشرة غير منضبطة فإنها تعم فإن الحكم يعم ولا ينضل العلة علة, الت... علة القصر في السفر والفطر في السفر المشق لكن إذا كان الإسان يسافر بالطائرة لا في... ما في علة ما في مشقة إطلاق هل نقول لا يفطر لا هل نقول لا يقصر لا بناء على هذا الذي يصلنا إليه طيب ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ورسوله ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد حيث أرسل إليهم الرسل وذلك لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل أليس كذلك؟ العقول تعرف ما ينفع ما ويضرها على سبيل الجملة لكن على سبيل التفصيل لا تعرف لقصورها وما وتيته من العلم إلا قليلا فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق ومن فرائد الآيات الكريمة أن التائب من أخذ أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليهم لقوله فلكم رؤوس أموالكم ولكن إذا كان لا يعرف صاحبها أحياناً يستق الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك فماذا يصنع نعم نقول يتصدق بها تخلصاً منها لا تقربا بها فينوي هلم عن لصاحبها والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات نعم فيخيره يقول لك مالك أو أجرك إن قال أولد مالي فالأجر للمتصدق إن قال أولد أجره فأجره له قد نيره ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسر ما في أسئلة نعم لا. اختلاط المالين المحرم والحلال إن كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلط دهن بدهن فهذا يمكن يميز بعضها لبعض. أما ذكا ما يمكن فلا طريقة إلى جناب الحرام إلا بجناب الكل قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة قوله تعالى وإن كان ذو عسرة كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة التي ترفع لسم وتنصب الخبر وهنا نرتمس الخبر لا نجد خبرا إن كان ذو عسرة فكيف نعربها؟ نقول كان هذه تامة وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص وذو تمام ما برفع يكتفي هذه تامة وعلى هذا أنه كان فعل ماضي وذو فاعل فاعل, فاعل رفع عبد الوالى لأنهم من أسماء الستة أو الخامسة والجملة هنا شرطية والجواب قوله فناظرات إلى ما يسره ونظرة مبتدى خبره محدود فكيف نقدر هذا الخبر نقدر فعليكم ولا فله أو فالواجب نعم فالواجب عليكم نظرا أو فعليكم نظرا أو فله نظرا يصلح لأنه إذا كان الحق له وجب علي أن أفيه الحق طيب وقوله وأن تصدقوا أنا أحب لو نبدأ بالعراب قبل الشرح أولا طيب وأن تصدقوا خير لكم تصدقوا هذه فعل مضارع دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر ويكون التقدير تصدقكم فيكون مبتدا خبره خير لكم وقول إنكم تعلمون جملة الشرطية نقول في عراضها كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين أما القراءات في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة فيها قراءة ميسرة في ضمن السيد فنظرة إلى ميسرة طيب وقوله أن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا وأن تصدقوا أي تتصدقوا لكن أدغمت التاء بالصاد طيب يقول عز وجل إن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء فهناك ثلاثة طرق هناك ثلاثة طرق إما التجاوز عنه وإما الإنضار إلى ميسرة وإما الربع وإما الربى الربى محرم فما الذي بقي؟ الإنذار والإبراء يعني الإعفاء <تصفيق> وكلاهما ذكره الله فقال فناظرة إلى ميصر وأن تصدقوا خير لكم فأوجب الله الإنذار وندب إلى الإعفاء, إلى الإعفاء. أوجب الإنظار في قوله فناظرة إلى ميسرة ناظرة في بمعنى إنظار يعني عليكم أن تنظروا إلى متى؟ إلى ميسرة الميسرة ليست معلومة ليست معلومة قد في سنة بسنة قد يوصر بسنتين بثلاث قد لا يوصر أبدا فيقال يفرق بين الابتداء والاستدامة يفرق بين الابتداء والاستدامة فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسره فالمعروف عند أكثر أهل العلم أن ذلك ليس بصحيح لماذا؟ لأنه مجهول مجهول والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر لكن لو أنك بعت عليه ثم تبين عصاره فالواجب إيش انظاره إلى ميسره إن لم تختل الفسق إن اختلت الفسق فلا بأس لكن إذا لم تختل الفسق فالواجب الانظار على أن القول الراجح أنك إذا بعته إلى ميسره فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح لأن هذا مقتضى العقد فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد إيش أن ينظر أن ينظر لأنه عارف أنه ما يمكن يطالبه الآن فلو قال أنا أشتريه منك والله ما عندي شيء لكن أشتريه منك حتى يغنيني الله فالصواب في هذا الصحيح وقد ورد في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بذ من الشام فقالت له عائشة رضي الله عنها إن فلانا قدم له بز للنبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا قدم له بذ من الشام فلو أرسلت إليه لتشتري توبيني إلى مصر فهذا يدل على أن مثل هذا جائز على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفوائد نعم. طيب مثل المراضي إذا أخذ خائزة الأرزاء ليعطيها خيصة ما هو جائز أنا على إن أنا خافة على ما حضرت ترسلنا للقبل هذه؟ لا، فكرنا حيث، ذكرناه راجع الشريط راجع الشريط، بارك الله فيك ما فيه في إلا هذا نعم عندما تستير كنت في, في من قال لنا يعني الامراض أن هناك صراحة أن الإنسان أنك في, في موقع حياتي يحتاج إلى هزايا خاصة ما نقول مثل هذا القول في قولنا أنه لدينا مستقيم لدينا هذا موجه إلى شيء معين اتقوا <تصفيق> <تصفيق> الله وذلك رم... ما يبقى من الرجل. هو أما اللي, اللي في تفتحها فلا شك أن الإنسان محتاج إلى في كل حين حتى في نفس العمل محتاج إلى هداية إذن لم يطال التخوة في كل معظم الغريب؟ ماهو ماهو ماهو من رضى الغريب يعني أبعا هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يحشر عليه وإذا حجر عليه يباع ماله ويوزع الفقراء على الغرم في القصد نعم نعم نعم نعم هذه تطاف الله صح طيب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 لاه الواجب ي... ي... يعيد كل ما أخذ حتى السابق. حتى السابق <تصفيق> إذا كان عالم ففقد نقول إن قوله تعالى ف... فما جاءهم وعدهم من ربي فانتهى فله مثلاً إن كما علم له مثلاً. لا يجب يجب على المسلمين أن يعطوه. ما هو نعم؟ ما <تصفيق> له أن يأخذ ماله ويعني و... و... يلتزم بذلك ولا يوفيه ولا يوفيه يعني ما يوفيها الرباء قص الزائد للعاصل لازم يوفيه <تصفيق> ثم قال الطعام ان له ثم ايش؟ انا عندي طعام انا اوداني وليون يبدي اوديه داخلها اي اك ما هو قضيبا ما اشتراط في الري ولا كده ما دام نعم فهمت المسائل <تصفيق> يقول هل يتجوز اجابه دعوة المرابي او لا <تصفيق> هذا الخلاصه كما تقولون هم <تصفيق> ما هو المراد يعني الثلاجه لا انت بعاني واخابر بيصل خبز ولحم واش زين وبروح وانا ابدايها ابدا لو لو لو, لو عارفني بدعين اظن أبداً نصك هذا بس به. اسمه على الكاسه المحرم لكسبه يثمه على الكاسف وعلى هذا فلا فلا يثم عليك أنت حتى لو أجبته ثم إن هذا المرابي لابد أن له أصل أن ل... أن ل... لماله أصلا قل له لا لابد أن لماله أصلا وهو الرباء على... على طوله في بي مشاعلها بيكون عنده مثلا مئة ريال بدأ يشتغل فيها في الرباء وزادت فلماله أصل وهذا الرباح حصل من المال المباح ومن العمل المحرم من المال المباح ومن العمل المحرم وقد ذكر بعض العلماء أن الغاصب إذا اتجر بالمغصوب فليس الربح كله لرب المال بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله من يكون مقابل عمله على كل حال إجابة دعوة المرابي نقول جائزة والأولى تركها لكن إن أفضت إجابته إلى محذور فإنه تحرم إجابته من هذه الناحية دين قال الله تعالى وَإِن كَانَ دَوْ عُسْرَةٍ إلى إِلَى مَيْسَرَةٌ كان هنا فيها إشكالها إيه نعم ما هو الإشكال من حيث العرب العربية يعني من حيث الإعراب فيها إشكال إيه نعم هذه كانت سمتها تامة إيه الإشكال أننا لم نجد خبرها ها فنقول هذه تامة ما معناها إذا كانت تامه إن كان تكتب في الفعل؟ أي لكن وإيش معناها إن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة؟ طيب أين أين جواب الشرط في إن كان؟ عبد الرحمن جمله ولا مفرد؟ لا، جملة. جملة. لماذا ارتبطت بالفاء؟ لا. شهر شهر لأنها جملة اسمية. طيب ما هي الجمل التي يجب أن تقرن بالفاء إذا وقع جواب الشرط؟ خالد. نعم. نعم. نعم نعم نعم نعم وفي كامل وفي قد وفي التنفيذ وفي لواب التنفيذ وبما اادل بيتين البيت اسميه وبما وبما وبماء وبما وبما وبقد وبما وبما وقد وبلن وبما سبع هي سبع وبما وبما وبجامد وبماء وقد وبلن وبما وبما طيب قوله وبما تصدقوا خير لكم هذه وش نوعهم في المفرد ولا جملة ولا عيد هل هي جملة ولا مفرد هذا السؤال وأن تصدقوا خير لكم جملة مكونة من لا يلا الله أحمد مكونة من جملة اسمية مكونة من حرف فعل نعم عيسى من مبتدا وخبر أين المبتدا عيسى المصدر من سبك من أن والفعل والتقدير يا عيسى وش التقدير فهد تصدقوكم خير منكم إن كنتم تعلمون هذه جملة شرطية ياسر وين جوابها وش التقدير وش التقدير لعم بجواب شرط مهم. ذلك مفعول مفعولاً به لا. ها ما حضرت نعم محمد أي. إن كنتم تعلمون ذلك ففعلوا أو فتصدقوا كذا طيب قال الله عز وجل أخذنا فوائد الآيب ولا لا ما أخذنا خل...